ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم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 والله إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنسان وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوفهم فَوَنَعْلِيَهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى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 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليهم جنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد غلوا من قبل غلوا كثيرا وغلوا عن سواه السبيل لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرتوا ولتجد أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن يجدوا ما ينفقون تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء والذينكَ فَع وَك وذَبوا بآياتِ ل أُناكَصحابُ الجحيم. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتذوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره أي مانكمْ إذا خلَلََفتُمْتُ وَحفَووا أيمانَكم كَذَلِكَ يبَين الله لكم آياتلَعلَّكمم تَشكررون يا أيه الذيينَ أموا إنِ م الخَمر والميس والأصابُ والأزسلامُ لِجسُوس منِْ عمل الشيطان فجدَ نبُوه لاعلكُ تُ فحون وَإِما يريد الشيطان وَوقيع بينكُم العدا وَودَوبَغو في الخَمر والميسِثير وَويسُدكمْ عنذكِ الله ن الصولا ف هللأَ وإذا كنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا ليس على الذيينَ آمن وَامِنُ الصانحاتِ جاح فيِي مَا طعمَ إ مَ التطَو آمَنوا إ مَ التطوى آمَنُ وَمِنُ الص الصانحاتِ ثُم التطَوى آمَنُوا ياأَهَ الذيينَ آمنوا, يا آمنوا لَا يَبلل وَن وََكُ اللههُ بِشَيْهم مِنَ الصَّييدِ تَناالهُ أيدي كُم وَرمَا حُكُمْ لِعلملَمَ الله مَ قافُهُ بالِالغَب فمَ تَدَ بَذَلكَ فَلَهُ عذاابُ الألم ياأَهََّينَ آمنوا لا تَقتلُ الصَّييدَ وَآم تُم تُهر وَمَا قَتَلَهُ منِنكُم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 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما فيه في الأرض ذلككَ ذلك لت وََّ الله يعلم ما في السمواتِ وما في الأرض وأن الله وأأَنْ وَله بكلُ شيءعَم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 للألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها وَإودَسْأَل وَنهَا حِينَ يُونَزَّلُ القُرآنهُ تُبدَد معَا فَلهَّ عَنه واللههُ وَافُر حَليم فد سَأنهاَا قَوم منِ طَبلِكُم تُمْ مَا أصْح بِهَا كافِرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آب لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يؤركم من غل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين اثنان دوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم غربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيخسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كانتا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيخسمان بالله لذلك شهادتنا أحق من شهادتيما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 میں وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل من لها وتطمئن قلوبنا ولعلمنا قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدالا لاولنا عيدالا لأولنا, عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين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 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني لي بحقه إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قُلْتُ لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء